العاشق لمن يقرا سلاما سلاما للعاشق سلام الله سلام الله ما الجدها حت ما الله سلام الله الجدها حت الله سلام الله على سلام الله سلام الله kida habara salama هم فكره اسم هم فكره بالاداء شوكيت من ذكرى العثره سلام من ذكرى العثره سلام الله الله سلام الله سلام الله سلام kide haba wala nabina almustafa اي خسرا بيحب يحبها الرحمن بيحب يحبها الرحمن سلام الله سلام الله يلتسحوا انسوجا سلام الله سلام الله اي كل مناتها اي خسرا سلام الله سلام الله يحب هاي يحبها جنانا ورحمتي اي خسرا سلام ورحمتي سلام الله على الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله تردبيها الله سلام الله سبعك عاديها سلام الله الله ما راح بس فيك عبره هندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري. حسين الزهيري. كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي ادا الرادود الحسيني منى صفاء الغاني